بسم الله الرحمن الرحيم اَللهُ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 وَالارْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ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 وَلَنُجِرَّ الْجَوَارِي الْمُنْشَآتَ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلْ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ بِكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكرامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكلبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلبان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 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُونَ خَذُ بَِّواصِي وَ الأقُدَام فَبِأَي أَلَائَِِّكُ متُكَ بِبَان هَذِهِ جَهًا َّمَُّتِ يُكََذذب بِهَا المُجرمون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 إِمَامَ مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ وَجَنَّلْ جَنَّتَيْنِ دَانٍ أَبِئْنَ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ طَرْفٍ لَّمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِنَا الضَّاخَتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ